بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فما كان دعوهم إذ جاءه بأسنا إلا أن قالوا إِلَّا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألا الذين أرسل إليهم ولا نسألا المرسلين فلنقصن عليه بعلم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 وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 لَن وَكَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ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 افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفهه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين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 ولو قَلِيقَ قال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ قُوَّ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 افا مَكْرَ مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان نشاء بذنوبهم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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كانوا يصنعون في العون وقومه وما كانوا يعرشون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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هذه الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيء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 وقطعناه مثنتين عشرة أسباط أم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب عصاك الحجر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 وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حقة ودخل الباب سجدا ودخل الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ وَلَمُ مِنْهُمْ قَوْلاً عَيْرًا الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجِئنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَلَى السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعذابٍ بَئسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عن عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَإِذْنًا تَقْنُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَأْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا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 سيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْمَنْ خَلَقْنَا أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِينَ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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا بَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءٍ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 وَإِمَّا يَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذِ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبَصِّرُونَ وإخوانهم يمدونهم في الغضب ما لا يقصرون وإذا لم تعطهم بأيتي قالوا لولا جتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنصِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصْلَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ